كتاب الله كتاب الله كتاب الله <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى سبحانه لا أحصي ثناء عليه هو أهل الثناء والمجد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 مقابلا تماما لموعد بدء البرنامج لذلك فاننا ان شاء الله سنطلب من اخواننا ان يعدلوا المواعيد والمواقيت بقدر المستطاع بحيث يكون مثلا لقاؤنا في الوقت الذي هو بين المغرب والعشاء او بقدر او بعد صلاه العشاء لفتره فما لم يكن كذلك فاننا لابد اننا سوف نعطي الاخوه وقتا طبعا ليصلوا العشاء وليدركه البدء فسنتأخر قليلا وليس هذا التأخر عن تقصير وإنما هكذا هي الأمور وأسأل الله حتى أنا الآن مش متأكد أن الناس عادت من صلاة العشاء طبعا أنا بتكلم عن مصر حيث يعني يجب علي الصلاة لأنني الآن فيها ف. فمش متأكد انهم عادوا لكن على كل حال نسأل الله عز وجل ان يلحقوا بنا اتباعا وان يتقبل منا ومنهم اجمعين ولا تتعودوا ايها الاخوة ان ترجئوا صلاة او ان تبطئوا عنها فان الاسراع الى الطاعة في ميعادها في الدنيا هو تماما مقياس اسراع الله بالعبد على الصراط يوم القيامة الى الجنة فمن صار مبطئا في الدنيا صار مبطئا على الصراط في الآخرة والصراط منصوب فوق جهنم قد تبلغه ألسنة اللهب وقد تبلغه خطاطيف من جهنم وقد تبلغه والعياذ بالله فإن السعيد من مر عليه كالبرق أو ما هو أسرع وهذا لا يكون إلا إذا عامل الإنسان طاعة ربه عز وجل في الدنيا على ذات المستوى فأسأل الله عز وجل أن لا نتعوذ أن يشغلنا شيء أبذا عن الصلاة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بطريقة عجيبة في الحقيقة يعني أنه كان يكون جالسا بين أصحابه فإذا نوذي إلى الصلاة أعطاه من طباع يقوم من بينهم كأنه لا يعرفهم ولا يعرفونه يعني شيء عجيب فجأة واحد ودود يتكلم معي وأتبادل معه الح... الأحاديث وفجأة يقوم فجأة من مقامي كأنه لا يعرفني وكأنه لا يجالس أحدا ولا يستأذن أحدا نعم كفى بالنداء للصلاة كفى به إعلاما لخلق الله من المسلمين ومن غير المسلمين أن المسلم مرتبط بهذا النداء فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يحسنون تلبية نداء الصلاة يا رب العالمين وخصوصا قد تغير الآن التوقيت فإن شاء الله لعلنا في الأسبوع القادم نكون قد يعني إصلاحا لهذا الأمر والله المستعان المسألة الثانية أنني الحقيقة عندي قضية إيمانية ضخمة جدا تكثر في أسئلة المسلمين بصورة مضطردة وتتزايد باستمرار الحقيقة ويصح أن أجيبها ولكني لا أضمن أن أجيبها الليلة لأن عندي أسئلة لابد وقد وعدت الإخوة الكرام أن فلا بد أن أفي لهم بالوعد هذه القضية الإيمانية تتعلق بما يكثر فيه استغافات الاخوة السائلين الذين يرسلونها ويمدوني بها الاخ محمد المشد واخوانه عندما يقولون الانسان المسلم يبدأ عندما يتوب الى الله ويرجع الى الله يبدأ به بروح ايمانية عالية ويقبل على الله عز وجل ويقبل على الطاعات ويبكي على ذنبه ويحب رضوان الله ويكره انه يرجع في الطاعة او يرجع الى المعصية ثم بعد قليل او بعد فترة من الزمن يشعر بانه يؤدي الصلاة يؤدي الصيام يؤدي الطاعات ولكن يشعر انه طاقته قد هبطت به وأن همته قد نزلت به وأنه لم يعد ها صاحب هذه الهمة العهلية وأنه صار يعني لا يشعر بهذه الروح الدافقة الدافعة التي كان يتمتع بها قبل ذلك ثم بعد ذلك يهبط درجة أخرى فيجد التقصير يعود إليه ويجد الذنوب تتسلل إليه ويجد قعوده عن الطاعات ويتجده يترك مثلا بعض الأعمال بدءا من ترك صلاة الفجر يوما ويعود إليها يوم وينازع نفسه على الصلوات ثم يجأر ويستغيث ويقول أغيثوني ما الذي يحدث أين إيماني الذي كان وتلك قضية كبيرة والحقيقة أن الأسئلة بشأنها منهمرة فإذا أراد الله عز وجل وبقي من الوقت ما يسع أشرنا إليها وإلا كان هذا موضوعا لنا في لقاء قادم لعله الأسبوع القادم أو ما إلى ذلك نسأل الله عز وجل السدادة والرشادة يا رب العالمين أما اليوم فإنني أريد أن أجيب إخواني الكرام الذين لهم أسئلة الحقيقة يعني وعدنا أن نجيب عنها ويعني تركناها كثيرا ولذلك سأجيب اليوم بإذن الله تبارك وتعالى أخي الكريم الفاضل المبارك الذي كرر سؤاله عن العمل في فروع القضاء وأي فرع من الفروع يعمل فيه وما في ذلك من محاذير كذلك أرجو أن أجيب إخواني الكرام الذين سألوا عن ما يصل إلى الموت من أعمال الأحياء ما يصل ثوابه من أعمال الأحياء ما يصل إلى الموت كذلك أرجو أن اجيب سؤالا هاما عن هذا الخاطب الذي جاء وهو من من هيئة يعني يعمل فيها امسك عن ذكرها لكن حقيقة لا بد ان اجيب هل يجوز او لا يجوز ان يقبل هذا الخاطب بصفة عامة كذلك ارجو ان اجيب عن مسألة ادخال قوزة الطيب, الطيب في البهارات وما يتعلق وأيضا بمسألة الذبيحة التي تهدى من أهل الكتاب نصارى أهدى الذبيحة يعني مجموعة من الأسئلة الحقيقة التي لا بد أن أجيبها سأجيبها في سرعة أسأل الله أن لا تخل بالإيضاح ثم إذا أراد الله وقدر لنا أن ننتقل إلى ما بعدها من قضيتنا بإذن الله تبارك وتعالى أيها الإخوة أبدأ أولا بسؤال كان قد جاءني حول مسألة أولا موضوع شام النسين الإخوة الذين سألوا الحقيقة الأحسنة كانت كثيرة جدا حول مسألة شام النسين الحقيقة لا يصلح أن نكون أمة كأننا أمة ملهاش صاحب كما يقولون يعني عيد للأقباط نحتفل به عيد للفراعنة نحتفل به عيد من أيام الفرس والروم نحتفل به عيد للأقباط أي أمة من الأمم الأعياد سمة على الأمم الأعياد مرتبطة بعقائد أصحاب الأعياد لذلك الأعياد عند المسلمين هي أعياد عقيدتهم أما أن يحتفلوا بأعياد تتعلق بعقائد أخرى ولكن الذي يحدث أننا لشدة تفريطنا يدين تهم الحقيقة يا إخواني. يعني إحنا لشدة ذنوبنا ومعاصينا وتفريطنا نشعر بالحرج يأتي إنسان يقول لي في وضوح وأنا أقدر هذا السؤال يقول أنا بكرة عيد ميلاد أبويا وأنا عيد ميلاد أبويا وأنا مختلف مع أبويا طول العمر وما بسمعش كلامه ولا أطيعه ولا أبره ولا ولا وقد علمت أن عيد الميلاد بدعة وأنه حرام فإذا لم أحتفل به قال ما هو الوزد فلان معروف ويعني ساب إيه ما لم يؤذني به فأقول له يعني لقد جعلت من معاصيك الكثير فتنة ولقد جعلت من فسادك وانحرافك فتنة كذلك مثلا في مسألة عيد الأم واحد يقول ده أنا حماتي متخانئ معاها كتير أو أنا أمي مقصر في حقها ولكن لو أن الإنسان نموذج لو أن الإنسان نموذج للبر مع أمه نموذج للبر مع أبيه وجاء يوم الأم ولا الأب ولا غير الذي يحتفلون به فقال والله إلا هذا اليوم لا أستطيع أن أقدس عيدا ما شرعه الإسلام سيقولون يا ابني والله ربنا يبارك لك انت لست مقصرا ما قصرت انت لست مقصرا ومعروف برك فجزاك الله خيرا ان تلتزم انظروا كيف نحبب الى الناس الايمانيات وكيف نبغضهم الينا اليها نبغضها اليهم بدرجه التزامنا بمحاسن الاخلاق كذلك لو انني مثلا مقصر في حق زوجتي وأولادي في أن أخرج معهم مرة ليتنسموا العبير وليسعدوا وليأكلوا بعض المأكلات وليلعبوا وأنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج أو يعني خرج روي عنه هذا لا أستطيع أن يقول كان وإن كان لا شك أنه يعني في التصور والتوقع والمنطق أن الأمر كان مستمرا إنما هكذا روي عنه صلى الله عليه وسلم وقائع محددة أنه خرج مع زوجة له وسابقها وأنه في مرة أخرى يعني كان يشتري لها ما يؤكلها به وفي مرة ثالثة يحكي لها فإذا الإنسان كان مقصرا في هذه السنة وجاء يوم تتنزه يتنزه فيه الناس من حولي فقالت لي زوجتي التي لا قصرت أصلا في أن أجعلها تحب الله واليوم الآخر والسنن وتكره البدع وتحب يعني مقصر في إسعادها وإمتاعها ومقصر في إسعاد أولادي ومقصر في السنة في ذلك ومقصر أيضا في رفع إيمانيتهم فجئت في اليوم الذي كل الناس يفعلون فقلت لهم لا هذه بدعة فإنني أصيبهم يقولون طب أين السنة يعني إذا هذه بدعة أين السنة لا أقول إن هذا عذر في الحقيقة ليس بعذر وإنما أقول نكون قد ضغضنا قد للناس درجة الالتزام فأسأل الله أن تلتفت إلى أن لا يكون الواحد منا فتنة لهؤلاء الناس وان يكون ذلك بإحياء السنن وهو الوقت ليس عيد الأم اتفضلوا بروا أمهاتكم اتفضلوا بر حمواتكم اتفضلوا بروا آبأكم اتفضلوا اخرجوا مع أسركم اتفضلوا أسعد الناس إنما إذا امتنعتم عن ذلك دائما أبدا فإنه لا أقول إنه يحل لمن يطالبكم وإنما أقول لكم وعلى فكرة زمن الفتن زمن الفتن يؤكد بعض العبادات كما كما قال علماء الأصول أكثر من تأكيدها في الأزمنة العادية يعني أحيانا زمن الفتنة يرفع بعض العبادات الى مرتبة اعلى في الحكم لان الفتن المدلهمة اما ان تفعل هذا واما ان يقع الناس في مفسدة انما في الزمان البراح قد يكون المسألة مجرد عبادة الا فاتقوا الله عز وجل المسألة الثانية مسألة تكرر جدا عند الاخوة او عند الاخوات اللي هي تتصل بمسألة مكثل حائض في المسجد يا إخواني نحن لا نريد أبدا أن يتسلل قبل الحكم الفقهي أن يتسلل إلى القلوب مسألة استسهال أن إحنا نهبط إلى الدرجة المشتبه فيها أو المختلف بلاش أقول المشتبه فيها المختلف عليها نحن دائما نريد كعوام المسلمين نحن عوام المسلمين في فرق وما أروع ابن القيم رحمه الله عندما يقول لك مثلا في بعض المسائل هذا أمر من الناحية الفقهية صحيح يعني الرأيين موجودين ولكنه من ناحية التعبد لا نعمل به ليه يا ابن القيم إذا كان فقها صحيح ولكن العابد ليس هذا الذي يتورط كلما نشأ شيء مدام أنا قادر على الخروج من الخلاف وعلى الأخذ بالأحوط وببساطة لذلك الأصل ألا تدخل الحائض إلى المسجد وأن تمكث فيه لكن السؤال اللي بيتكرر سؤال وجه جدا تقول السائلة يا فضيلة الأستاذ نحن نعمل في الدعوة ونحن ندل الخلق على الله ونحن نعلم القرآن ونح ولذلك اللقاء أسبوعي فإذا ما حرمت إحدانا من أن تذهب مرة وربما انتظم عذرها الشهري مرتين يأتيها مثلا في يوم الأربعاء اللي هو صبيحة اليوم اللي عندها في حلقة المسجد وينتهي في يوم الأربعاء بعد أن تنتهي حلقة الأسبوع القادم فيبقى ضيعت لقائين من أربعة لقاءات في الشهر فتسأل ماذا أفعل أقول في هذه الحالة عليك أن تبحثي بقدر المستطاع عن مسجد كما يفعل الصالحون يبنون المسجد ويجعلون غرفة ملحقة به خارج حكم المسجد لصاحبات العذر وفي الحقيقة هذا من الأعمال العظيمة لابد أن نتعودها في في أسلوب البناء اللي هي العمارة يعني التقطيط المعماري للمساجد أن يكون في المسجد مكان خارج حكم المسجد ملحق به ربما أراد الناس مثلا أن يلعب الأطفال فيه ربما أرادوا علشان أنا عندما تأتي الأمهات لحضور حلقة من الحلقات بدل أن كل أم تبحث لابنائها عن مجالسة لهم والله يبقى في مكان مثل دار حضانة ويبقى بالدور تنتدب النساء واحدة منهن أو اثنتين تقومان على رعاية الأطفال واللعب معاهم الساعتين إلى أن تنتهي الحلقة ويبقى بالدور دوريا تناوبا فيبقى إذن محتاجين غرفة لهذا وغرفة لصاحبات الأعذار الحائض التي لا تستطيع أن تدخل المسجد ويمكن أن تعقد الحلقة في هذه الغرفة حتى نرفع عن صاحبات الأعذار حرج العجز عن حضور الحلقة لكن أيضا حتى تكون الإجابة يعني قد أبلغت وأن لا تكون تتكلم في عموميات إذا فرضنا أنها صاحبة عذر وأنها مهمة في الحلقة يعني هي لا بد أن تذهب إما لأنها إن لم تذهب ضاع منها العلم وإما أنها إن لم تذهب هي التي تدير الحلقة وهي التي تعلم فلم فلن تستطيع أن تبلغ بالمسلمين في الحي أو في المسجد أو في المكان الخطة الدعوية أو, أو المنهج الدعوي التي تريد أن يعني تنهجه أو أن تستكمله فبهذين الشرطين شرط الأهمية وشرط عدم البديل وما إلى وشرط عدم وجود المسجد المناسب في هذه الحالة فقط يمكن أن نقول والله نحن لنا عذر أن ندخل في مسألة هذا الاختلاف فبعض المحدثين من الفقهاء وخصوصا من الذين يعني يعتمدون على ظواهر يعني لا أريد أن أتم هذه الجملة بالذات إنما على كل حال يرون أنه يجوز لصاحبات العذر حتى مش بيقولوا حينئذ ذا لهم كلام اوسع انما انا اقول يجوز لصاحبة العذر حين حينئذ مع التحفظ الكامل والنظافة والتحوط لطهر المسجد ونظافته يجوز لها في حدود الضرورة ونأخذ بفتواهم في هذه الحالة يبقى يجوز لها يعني تحضر الحلقة وان تعلم بشرط ان تكون أن يكون هذا في حدود الضرورة وأنها لم تجد بديلا من مسجد آخر أو بيت من البيوت أو غرفة ملحقة مسجد آخر يعني من المساجد التي تلحق به أو الملحق به غرفة ولو غرفة الإدارة ولو غرفة الإمام وما إلى ذلك وانا تذكر انه زمان كان في واحد سألني نقدر نبني غرفة خارج المسجد علشان الامام المعين بس مدخن فعايز يشرب سجاير برحته فقلت انه لله وانه اليه راجعون لكن على كل حال اذا كانت الحال هذه فيبنوا له اوضى برا وانما لا يجوز ان يكون هذا طبعا كما نرى مع الاسف الشديد انه يعني التساهل في بعض الاماكن وصل بفجور الناس الى انك تدخل المسجد فتشم رائحة الدخان لانه مجرد واحد عادي جدا ولكنه عين في وظيفة خادم مسجد وربما كان يعاقل المخدرات مثلا يعني انما عين في الوظيفة لان الوظيفة في الدووين لا يشترط فيها او لا يبحثون عن التقوى وانما ربما بالوساطة بما الى ذلك فيعني يراحض هذا ان شاء الله اما السؤال الذي يتعلق بمسألة ما يصل الى الميت من اعمال وقلت لكم ان هذا الكلام جاء في الاسبوع الماضي في صورة ازمة كبيرة عند السائل شوفوا يا إخواني أنا طبعا قدمت في الأسبوع الماضي جزءا مهما من الإجابة وأوضحتها لكم لكن هي المشكلة جاءت منين الأول أنا أقول لكم ما هي الأعمال الصالحة التي يفعلها الحي ويمكن أن تصل إلى الميت هو اللي بيحصل أن الإنسان اذا مات ابوه او ماتت امه او مات اخوه او ماتت زوجته او مات ولده وشعر تجاهه بمنتهى الحب ولذلك هو يريد ان لا ينقطع عمله ويريد ان لا ينقطع ويريد أن يهديه وقلت لكم أن الرجل صاحب السؤال الأسبوع الماضي يقول أنه ابنه توفي وابنه لم يكن ملتزما فالأب وجد أنه يعني ابنه الآن يعذب وهو فلذة كبده والله أعلم طبعا بالحقيقة إنما هو رأى أن المسألة فيها خطورة فأوقف نفسه تماما على كثرة الطاعات لابنه إما إن هو يصلي له يصوم له يتصدق له يدعو له ي... إنما بقدر المستطاع يحاول أن يقدم لولده ما يقدم حتى يتمكن من أن يؤدي هذا إلى رفع مستوى ولده في الجنة إن شاء الله فاللي بيحصل أن الإسلام تجاوب مع هذا تجاوب مع هذا يعني أنتم ربما ترون أن الذين ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول له أمي ماتت عليها حج أفأحج عنها أبي مات وعليه صوم أفأصوم عنه إن أبي ماتت ماتت ولو اراها لو تكلمت تصدقت افأتصدق عنها يعني هذا هذه عاطفة طبيعية والاسلام يتجاوب معها لدرجة انه شرع صلاة الجنازة وشرع الدعاء للميت عند القبر عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم التثبيت الله التثبيت لأخيكم فإنه الآن يسأل بل إن بعض الفقهاء تكلم عن التلقين عن تلقين الميت على القبر يعني كل هذا نوع من أنواع بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم قال لهم يعني امكثوا عنده ساعة فإنه أو كما قال بعض الصلاة فإني أستأنس بكم يمكثوا عنده ساعة يعني وقتا من النهار يعني قرب 20 دقيقة تلت ساعة يسألون الله عز وجل له وفي بعض التقديرات عشر دقائق يعني على حسب ما تكلم فيه الفقهاء من انه ما معنى ساعة هل هي, هي ليست ساعة 60 دقيقة فحسبوها بعضهم رجح يعني احنا نقدر نقول انها تدور حول من 10 الى 20 دقيقة تقريبا الآن العبادات التي يتجاوب الإسلام معها وهي تصل إلى الميت هذه العبادات في الحقيقة أنواع النوع الأول لم يختلف الفقهاء عليه وأجمعوا جميعا على أن الحي يفعله ويصل ثوابه إلى الميت أيضا هذا النوع هو الدعاء له فأنا أدعو والله عز وجل يستجيب دعوتي في من توفي وأنا أستغفر له وأنتم تعرفون أن يعني قول الله تعالى في هذا الأمر موجود كثير والذين سبقوهم والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقون بالإيمان فلولا لم يشرع الله عز وجل الاجابه ما شرع الدعاء وإلا كان لغوا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه إذا مر على القبور أنه يقول السلام عليكم يا اهل القبور إلى آخر الدعاء المعروف ثم يقول وقد وهذا في في روايه من صحاح من صحاح الروايه من الروايه الصحيحه يعني قال أسأل الله لنا ولكم العافية فإذا ما دام يسأل الله العافية للموت فمعنى ذلك أن الله يستجيب إذن وهذا لا يحتاج إلى تدليل فإن الفقهاء جميعا سلفا وخلفا لم يختلف أحد على أن الدعاء والاستغفار يصل إلى الموت الطائفة الثانية من اعمال الصالحة هي العبادات المالية المالية يعني إيه المالية؟ يعني في عبادات بدنية وفي عبادات مالية في عبادات وانا على فكرة ربما في الدعاء والاستغفار فقط لا يفوتني ان اقول الدعاء سواء من الابن او من غير الابن يعني سواء من الذرية او من غير الذرية كذلك في العبادات المالية في عبادات بدني يعني انا اصلي ما بدفعش فلوس وما كسبش فلوس وإنما عبادة بالجسد بالبدن ذكر الله عبادة بدنية يتحرك بها اللسان الصيام عبادة بدنية إنما في عبادات مالية كأن أتصدق كأن انفق كأن أطعم كأن أنذر كأن يعني وهكذا فالعبادات المالية أيضا بالإجماع الفقهاء يفعلها الحي ويصل ثوابها إلى الميت وهذا لأنه وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام عدد من الأحاديث بعضها وهي أحاديث صحيحة ومروية في البخاري ومسلم أنه بعضها يقول عن الصدقة حتى يعني بعضها يتكلم عن صدقة يعني هناك ظن الوصية بها وبعضها يتكلم عن صدقات باطلاق يعني يأتي رجل الى الرسول عليه الصلاة والسلام فيقول يا رسول الله ان امي ماتت افينفعها ان اتصدق عنها يقول تصدق عنها وفي الرواية الاخرى في الحديث الاخر الذي ذكر قال ان امي افتلتت روحها توفيت فجأة يعني لم يكن هناك مرض قبلها لم يكن هناك مؤشرات وأراها هي بتقول وأراها إن تكلمت تصدقت يعني لو كانت علمت أنها ستموت كيف ربما قالت يا أولاد طلعوا ألف ريال ألف دينار ألف درهم لوجه الله او أوسط أو شيء من هذا إنما افتلتت نفسها فهل أنا أترى لو تصدقت عنها أفينفعها؟ إذن الرواية وردت بإطلاق ووردت بكلمة وأراها إن, تصدق إن تكلمت تصدقت فقال الفقهاء إذن لا فارق بين ظن أنها تريد أن تتصدق وإنما المسألة ويكون هذا من الإبن ومن غير الإبن ومن الوارث ومن غير الوارث ولو تصدق عليه من لم يره طوال حياته وهكذا وعلى فكرة في الديون المسألة تختلف الديون يتحملها عن الميت الابن وغير الابن ايضا حتى لا يشترط ان يوصي الميت يعني لا يشترط ان الميت قبل ما يموت يقول يا جماعة انا علي دين لفلان ادفعوه وانما هو يجب عليه ان يوصي وجوبا يعني يجب, يجب يجب يجب على الميت ان يوصي باداء دينه لكن اذا لم يوصي فان هذا الدين يؤدى عنه الدين غير الصدقة الصدقه دانا لوجه الله وعلى فكره الصدقات يدخل فيها الاطعام اطعموا عن الميت اذبح ذبيحه واطعم او اطبخها وادعو اليها ينفع الميت لانها من الصدقات ويدخل في الصدقات الصدقات الجارية الصدقات الجارية واحد لأ الحر شديد فأتى بشجرة وزرعها ورواها لتظلل طريق الناس فهي صدقة جارية او اشترى مبرد للمياه فهي صدقة جارية يجوز هذا تماما سواء من المال الذي تلقاه بالميراث عن الميت أو من ماله هو أيا ما كان مصدره إنما هذا في الصدقات إنما في مسألة أن أنا أؤديه مع الميت من ديون فإن أداء ما على الميت من ديون كما قلت يجوز أن يتحمله ابن أو أي واحد من المسلمين أي واحد من المسلمين فإن تحمله برئت ذمة الميت وأصبحت ذين على من تحمد يؤديه فورا ولذلك يعني كنت أعرف رجلا أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة كان إذا مات ميت من الذين يعرف أنهم كانوا من فقراء الناس وانظروا الى الصالحين لما يعني لا يسعى الى الجنازة التي هي جنازة الابهة والعظم وكبراء الناس وانما يسعى الى جنائز الضعفاء والبسطاء فيقول هل كانت عليه ديون لاحد فان وجد عليه دين وفاه وبهذا أطلق أرواحا كثيرة وكان يبكي وكنت أراه يعني عليه رحمة الله ورضوانه يا رب العالمين يقول عسى الله عسى الله عز وجل أن يغفر لي وأن يطلق روحي في ساعة أحتاج إليها وكان فك من كروبات رحمه الله عز وجل إذن نحن أيها الإخوة يعني أمام منتح لكن الوارث لا يلزمه لزوما أن يتحمل الدين إلا في التالك طبعا يعني لا اصلا لا ترك الا بعد الديون فلو ان الميت ترك 1000 جنيه والدين 900 جنيه الدين اكتر من 1000 جنيه لا ترك اصلا خلاص الديون توفى انما افرض ان انسانا مات وعليه 10000 ريال وعنده ترك 1000 ريال يبقى فاضل 9000 ريال السؤال هل الورثه ملزمين يؤد ما عليه من الدين ولا غير ملزمين هم لم يارثوا وانت قلت انهم واجب عليهم في حدود التاركة طيب في ابوهم مات عليه تسع تلاف وليس هناك تاركة لكن عندهم اموالهم ملزمين ولا غير ملزمين الحقيقة أن هذا من أعظم القربات وهو سنة من السنن وهو واجب عند الظاهرية فقط عند ابن حزم لكن بقية الفقهاء يرون أنه سنة وأن يفعل هذا وقربة من القربات ولا يلزمه لو قال والله أنا ما عنديشه مش يعني فهذا فقها فقا نما لا شك أن من القربات أن يفرج وإلا أين البر بره بأبيه أن يموت أبوه ويعرف أنه يتحبس روحه والميت تحبس روحه ما لم تؤدى عنه ديونه حتى لو بقي محبوسا إلى يوم القيامة فكيف أعرف أن أبي أو أن أمي لا قدر الله في هذه الحالة وأقول والله الفقهاء ألو لا يجب علي إنما على كل حال فهي من القربات تعال بقى تكللنا عن الدعاء والاستغفار وعن العبادات المالية إنما في العبادات البدنية حدث نقاش فقهي حدث نقاش فقهي العبادة البدنية يعني هل أنا أصلي للميت هل أنا أصوم للميت هل أنا أزكي للميت؟ هل انا لا أزك ass بادة هل انا أحج للميت هل أنا أتوضى للميت هل أنا أذكر الله لا هل... الحقيقة يا إخواني أن بعض الناس استغربوا جدا وهو ده سبب سؤال أخونا الكريم الذي سأل في الأسبوع الماضي استغربوا جدا من هذا الكلام قالوا كيف تختلفون على هذه النقطة إذا كان الحديث صحيحا وصريحا وواضحا فأن هذه العبادات تصل إلى الميت حديث مروي في البخاري ومسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه فازاي تقول بتنقش ايه وفي حديث اخر جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام وقال قال ان ابي مات وعليه صوم شهر ان ابي مات وعليه صوم شهر فهل اذا صمت عنه ينفعه ذلك فقال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه وعلى فكرة هذه الرواية كمان وردت عن امرأة مع أمها أكنت قاضيته فقالت نعم قال فدين الله أحق بالقضاء فإزاي بقى بتناقشوا يا جماعة ذا المسألة محسومة نقول لهم آه أصلحنا لما بنسمع نسمع وإحنا قاعدين على القهوة وناس كده من, ال... من الناس العوام الطيبين حتى لو معاه دكتوراه في الطب ولا في الهندسة ولا في الحقوق ولا في الزراعة ولا في التجارة هو من العوام بالنسبة للفقه الشرعي فقلنا لهم لا انتوا فهمتوا غلط هذا الكلام لا... لا يخص القربات لا يخص عمل الصالحات من اجل ان تصل الى الميت عبادات وانما ده يخص ديون واحد مات وهو نذر لله ان يصوم شهرا ما الحديث يقول من مات وعليه صوم صام عنه وليه انما في غير النذر او في غير الفرض واحد عايز يصوم علشان اجر الصيام يذهب لابيه من غير ما يكون في دين تبقى هذه الاحاديث وهذه النصوص لا تخص لان الحالة تقول ان الموضوع ده خاص بالصوم اللي عليك دين فيه وكذلك في الصلاة وكذلك في الحج طيب هنا حدث اختلاف قالوا ايه طبعا بعض الفقهاء قالوا لا يصل قياسا على هذا وبعض الفقهاء قالوا لا يصل لان الامر مختلف وفي الصوم بالذات على فكرة الفقهاء الارباع على انه حتى لا اصوم عنه يعني يقولوا لا ده انت بتدفع اطعام مسكين عن كل يوم اطعامه مسكين عن كل يوم برغم هذه الاحاديث لانه الحقيقة المروي وان كان يعني خاص بصحابة ابن عباس وعائشة انما من باب النسخ وليس من باب الرواية موضوع كده اللي بقى يتكلم فيه ان شاء الله اذا كان الحديث متخصص انما على كل حال يا اخواني لأبشركم عشان بس الناس الل... لان انا الظاهر برضو دخلت في تفصيلات شوية آ... لأبشركم فان اكثر الفقهاء اكثر الفقهاء على ان كل عبادة من كل نوع بدني مالي مختلط زي الحج بدني ومالي غيره دعاء غيره يفعله الحي يصل أجره إلى الميت بشرط أن يهديه ذلك يعني يقول اللهم إني أهدي اللهم إني أعطي اللهم هب ثواب وهذا الكلام عليه الأبو حنيفة وعليه أحمد بن حنبل وعليه أه أه أه من فقهاء الحنابلة المشرين ابن تيمية وابن القيم وابن قدامة في المغني أنتم عارفين المغني كتاب المغني ده كتاب حقيقة يستقصي كل كل ما هو موجود من الأدلة الشرعية يعني إذن هذا كتاب بقى كتاب, كتاب يعني كتاب لـ لـ لأصحاب الهمم إنما على كل حال وحتى والله المالكية والشافعية المتأخرون منهم هناك فقهاء من متأخر المالكية بل متأخر الشافعية فيهم فريق كبير يشك أن يكون الأكثر والأرجح يرى أن هذا هو الراجح وأنه الموافق للسنة فأبشره والحقيقة ان اللي ورد في احاديث الحج بالذات بالذات دليل على هذا اكثر لانه يعني لما مثلا قاله لبيك عن شبرمة قاله يعني انت حج الرسول عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقاله انت حجيت قاله لا لسه ما حجيتش قال له طيب الأول حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة لا سألوا شبرمة ده أبوك ولا أخوك ولا نعرف ولم وليس هذا بشرط ولم وبالتالي لا يشترط أن يكون ابن ولا حج فخلاصة ولا سأله هل شبرمة هذا حج أصلا أو لم يحج فأخذ الفقهاء من ذلك أن الأمر على الساعة وكما قلت لكم هؤلاء أكثر الفقهاء فيا أبا يا أخي الكريم الذين اختلفوا على في وذكرت شأنهم في الأسبوع الماضي أبشر فإن الله سبحانه وتعالى يعطي ولدك بإذن الله تعالى ما تشاء بإذن الله تعالى واستمر الله معك بدون مبالغة العمل في فروع القضاء ولقد أثقلت على أخي الكريم إثقالا كبيرا العمل في فروع القضى الفكرة أيها الإخوة أن الذي يحكم هو الله قال تعالى شارع لكم من الدين فالقانون شريعة ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك مع أنه لم سيدنا يوسف ما قال له شكفر وعود إلى ما عليه الملك وإنما أي ليدخله في قانون الملك فالقانون عند المسلمين القانون في شريعة الله هو دين دين شارع لهم من الدين وبالتالي الذي يحكم هو الله ولا يستط... لا معقب لحكمه ولا يستطيع الانسان الا ان يقول سمعنا واطعنا فالذي يحكم بغير ما انزل الله قاضي مثلا عرضت عليه قضية ويعرف ان حكم الله فيها كذا او وكل نيابة يعرف يعرض عليه سارق الله يقول عنه كذا ولكن هو يكتب بقلمه لا تطبق عليه حكم كذا هذا إنسان ينزل حكما غير حكم الله كيف يلقى الله في كل أسبوع مثلا بتلاتين ولا بعشر مرات حكم فيها متصديا لله رب العالمين لذلك فإننا نقول إنه إذا تعين عليه ووجد أنه لا يستطيع إلا أن يفعل هذا لازمه أن يترك هذا العمل ولكن هناك فروع في القضاء الأول قبل فروع القضاء العادي في القضاء الإداري يعني هناك بعض الناس يعملون في القضاء الإداري والمحاكم الإدارية و يعني ما يسمى في بعض البلاد مجلس الدولة وهكذا دول الحقيقة بيشتغلوا فلان اترفض ده صح ولا غلط فلان اترقى صح ولا غلط ده سبق فلان ده لم يسبقه فهي ها أمور من الأمور التي أباحها الله تعالى يقول تعالى أبلهم شركاء شارعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فدل ذلك على أن هناك قسما أذن الله فيه للبشر بأن يضعوا قواعدهم فلو استطاع فذلك غير فإن لم يستطع ووجد أنه لا يستطيع يعني إذا كان الانتقال إلى القضاء الإداري ممنوع ولا يستطيع. فإنه مع القضاء الإداري أيضا في بعض النقاط زي العقود الإدارية وفيها فوائد وما إلى ذلك إنما إذا لم يستطع وظل في نطاق القضاء العادي فإنه يستطيع أن يهبط آه لا الأول قبل الهبوط يستطيع أن يختار أيضا بعض الفروع كالقضاء العمالي الدوائر العمالية القضاء العمالي يستطيع فيه أن يحكم بناء على أيضا العمال أو شيء إنما مع الأسف دخل مثلا في القانون المدني هناك الفوائد الربوية وفي القانون الإيجارات هناك أمور ملخبطة جدا وفي قانون الأحوال الشخصية وفي يعني فإن لم يجد يهبط درجة الى مرحلة الاستشارة نيابة النقد وان كان في طعون النقد يستطيع ان يكتب احيانا تقريرا ويكون هذا التقرير فيه ايضا انه يوصي وهذا حرام ولكنه اقل درجة من ان يقضي ويستطيع ان يصدر تقريره متجاهلا بعض النقاط او ما الى ذلك انما على كل حال ما من عمل من هذه الأعمال إلا وفيها إشكالية فإن استطاع أن يعمل في, في الانتدابات للمستشارية أن يكون مستشار جهة إدارية أو في التفتيش القضائي أو في أعمال كهذا حتى لا يقع في أن لأنه في كل مرة حرب لله في كل توقيع يوقع به وإن لم يستطع هذا ولا ذاك ولا هذا ولا شيء أبدا أبدا فإنه أو التدريس بعض الناس يمتدمون للتدريس في كليات الحقوق فإن عجز عن هذا أصبح لا يصلح له أبدا أن يبقى في القضاء ليوقع على قضاء بشيء حرمه الله عز وجل مع الأسف الشديد الوقت قضى ويعني وأعد أعد أخي الكريم هذا أن أعود إلى يعني أن أجيبه مرة أخرى ولكن ليس في الأسبوع القادم بعد اسبوعين ثلاثة كذا أخلص ما عندي من, من من أشياء وبإذن الله أعود لأحدثه تفصيلا لكن خلاصة أن المسألة كبيرة جدا أيها الأخوة الشيء الأخير الأخوة الكرام الذين طلبوا رقم التليفون انا ها ها امليهم الان رقم التليفون اللي يبعد لكن, لكن لكن لكن لكن لكن هذا التليفون ليس للاسئلة وانما هو للرسائل وهو ليس لليوم ده بعد اسبوع ولا حاجة زي كده انما هو ليس للاسئلة فهو رقمه 012 512 سبعة, سبعة واحد تمانية اربعة هتلاقوه مقفول دلوقتي ان شاء الله الاسبوع اللي جاي هناما صفر واحد اتنين خمسة واحد والاخ اللي اراد انه هو يرسل الي في الخبر الخاص بيه منظمة تجارية التي ذكرها فمرحبا به أيها الإخوة كم كنت أتمنى أن يطول الوقت حتى أنعم بلقائكم ولكن إن شاء الله تبارك وتعالى يمن الله علينا بلقاء في الأسبوع القادم في يوم الاثنين ونسأل الله أن يجمعنا على خير ما يجمع عليه عباده الصالحين اللهم آمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتاب <تصفيق> الله